اللهم يا الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب يا من عز تفع وذل كل شيء لعظمته وخضع يا رب السماوات والأرض يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم اهزم طاغية الشام وأعوانه وزلزلهم اللهم اهزم طاغية الشام وأعوانه وزلزلهم اللهم وكف المسلمين شرهم بما شئت اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شعورهم اللهم وارنا فيهم يوما أسودا كنوم فرعون وهرمان وأمية بن خلف اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن بعدهم آية اللهم واجعلهم أحادي. اللهم مزقهم تنزيطا وفرقهم تفريقا اللهم ارزقني تنزيطا وفرقني تفريقا اللهم وازرع بينهم الفرقه والشقاق اللهم وازرع بينهم الفرقة والشقاط اللهم واكسر شوكتهم واجعل الدائرة عليهم وألق رعب في قلوبهم يا قويم يا عزيز يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء إلهنا وربنا طاقنا لليل الظالمين واشتدت اللأواء على إخواننا المستضعفين يا ناصر المظلومين ويا رب المستضعفين اللهم إلك ترى من حالهم ما لم نرى وتسمع من أليمهم ما لم نسمع وتعلم من شكواهما لم نعلم لا ناصر لهم إلا أنت ولا مبيت لهم إلا أنت أنت قلت وقولك الحق أنا إن نصر الله قريب اللهم إلا نسألك لهم فرجا العاجل ونصرا قريبا اللهم رحناك رحناك بهم اللهم رحناك رحناك بهم اللهم رحناك رحناك بهم اللهم واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء نافية اللهم وأبدل خوفهم أنا وفقرهم دنا ودلهم عزا اللهم وكلهم عونا ونصيرا اللهم ونصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين اللهم ارحم موتاهم وقبل شهداء اللهم وشك مريضهم ويسر عسيرهم وفرج كربهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اوصر إخواننا المجاهدين في سوريا اللهم اوصر إخواننا المجاهدين في اللهم سدد رميهم وثبت اقدامه ووحد صفوفهم واجعل على الحق كلمههم اللهم انزل عليهم من النصر والتكين اضعف ما نزل عليهم من البلاء اللهم انزل النصر والتمكين أضعف ما نزل عليهم من البلاء اللهم وقِل شوكتهم واجعل الدار أغرت لهم اللهم ولي عليهم من خيارهم واتفههم شرارهم اللهم وفقهم للحكم بشريعتك اللهم وفقهم للحكم بشريعتك والتباهي سنة نبي صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلا سبحان ربك رب العزة عما يصف وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصليهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين